وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ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 كَهُمْ الْخَاسِرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَٰكِنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوَّمَ يُنَادُونَهُمْ يَسْتَعجلُونكَ بِالعَذاابِ وَإِ جَهََّ مَلَ مُحيطَةٌ بِالكَافِرِين يَوْمَا يَغْشهُمُ العذاابُ مِنْ فَوْوقِهِم وَمِن تَحتْتِ أأَْجُلِهِم وَيَقولُ ذُوقُ وَيَقولُ ذُوقُ مَا كُتُم تَععملَلُون يا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُوا كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا لَنَبَوَّأَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا الَّذِينَ صَبَرُوا على ربهم وكاين من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله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 لو كَانُوا يَعْلَمُونَ فَإِذَا ارْكَبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ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 اليس في جهنم ما مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا وان ان الله مع المحسنين